ترى الذين, ترى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجوههم الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ للمتكبرين أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ اتقوا بمفازتهم الَّذِينَ بِمَفَازَتِهِمْ لا يمصه السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وَمَا قدر الله حق قدره حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعُهُ قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ تَمُوتُ سُبْحَانَ سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن وصعق من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إلا, إِلَّا من شاء الله ثم نفخ فِي أخرى أُخْرَى هم قيام يرسلوا أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون كل نفس لاملت وهو أعلم بما يفعل.